فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على الحديث الثامن والعشرين وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال النبي صلى الله وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس فتلمنا عن غريب الحديث والمعنى الإجمالي ثم انتقلنا بعد ذلك إلى ما يؤخذ من الحديث نسألة ثانية كون الإنسان لا تنجس ذاته لا حيا ولا ميتا وبينا أن هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم يستوي في ذلك المسلم والكافر خلافا لابن حزم رحمه الله الذي فرق بين المسلم والكافر فيرى نجاسة الكافر على الإطلاق بخلاف المسلم فإنه طاهر على الإطلاق قال بعد ذلك في الفائدة الثالثة جواز تأخير الغسل من الجناب الدليل من هذا الحديث ما هو هو طبعا وجه الدلالة من الحديث أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه خرج ولقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على جناذة فلا شك إن خروجه من البيت ومشي في الطريق ولقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كل هذا يستغرق وقتا فلو كانت أو لو كان الغسل يلزم على الفور لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ولهذا قال ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تعالى فيه دلالة على أن للجنوب تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه وأن له أن ينصرف في حوائجه وأموره قبل الاتسال إيه أول وقت وجوب الاتسال لماذا الصلاة أول وقت وجوبه أن ننظر في الموجب له ننظر في الموجب له إذا كان صلاة أو كان قراءة قرآن أو مس مصحف على قول من يشترق ذلك أو غير ذلك يبقى نقول هنا أول وجوبه هو دخول ها؟ وقت الموجب له دخول وقت الموجب له من صلاة ونحوه ولهذا علقت على كلام ابن دقيق قلت وذلك لأن الغسل من الجنابة لاجل الصلاة فلا يجب إلا بدخول وقت الصلاة وإرادة أبائها وإن كان هذا لا ينفي استحباب تعجيله وفي معنى الصلاة كل ما يلزم له الطهار يبقى هنا قول ابن دقيق العيد إن للجنوب تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه أي؟ دخول وقت الموجب له من صلاة ونحوه طيب دخول الوقت فقط أم دخول الوقت وإرادة الفعل ها دخول الوقت وإرادة الفعل لأنه ممكن الوقت يدخل وهو على جنابه وله رخصة في تأخير الصلاة وأنه هو تأخير الصلاة بنقول ان وقت الصلاة موسع يعني ايه موسع ها يعني متسع ضرب يعني يعني يسع هذه الصلاه الواجبه بعينها ويسع غيرها من جنسها سواء فله أو ايه او فريضة. يعني ممكن الواحد مثلا ما بين أذان الظهر إلى أذان العصر يصلي كم اربع ركعات يصلي كم ذو كثير لاجل هذا قلنا إن ده وقت الصلاة موسع يعني يجوز للمكلف أن يأتي بالصلاة في أي حصة من حصص الوقت في أول الوقت في ثلث الوقت الأول في نصفه في ثلثه الآخر في كذا المهم أنه يأتي بين في الصلاة يأتي بالصلاة في هذا الوقت ما بين أذان وأذان طيب إذن مجرد دخول وقت الصلاة أيضا لا يجب الاغتساب لأن ممكن تكون صلاة الجماعة ليست واجبة عليه أو كانوا متفقين على تأخير وقت الصلاة عن أول وقتها يعني يؤخرون الصلاة مثلا نصف ساعة إذن لا يلزمه أن يغتسل بمجرد دخول وقت الصلاة إنما يلزمه إيه يغتسل عند إرادة أداء الصلاة وقد تكون امرأة لا يلزمها الاتيان الى المسجد ولا شهود الجماعه فيمكن ان هي اتاخر الصلاه بعض الايه بعض الشيء فاذا اخرت الصلاه يمكن ان هي الاختسال كذلك فاحنا بنقول هنا الموجب للاختسال لي ليس هو لا ليس هو مجرد الجناب وانما دخول وقت الصلاه مع اراده ادائها وهو على هذا الوصف زي مؤلم مثلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لا. إذا قمتم إلى الصلاة على أي حال هذا التكليف إذا قمتم إلى الصلاة على أي حال وعلى أي وصف ولا هنا محذوذ مقدر إيه المحذوذ المقدر ها؟ إذا أردتم القيامة إلى الصلاة محدثين لأن لا يلزمه ان يتوضا الا اذا كان ايه محدثا لكن لو قام الى الصلاه او اراد ان يقوم الى الصلاه وهو على طهاره سابقه هل يلزمه أن يتوضا لا يلزمه ان يتوضا يبقى هنا بنقول زي ما هنقول اذا قمتم الى الصلاه محدثين هنقول ايضا ايه اذا قمتم الى الصلاه محدثين فاغتسل ذكها حدث اصغر وده حدث وده حدث اكبر فقوله واذا كنتم جنبا وان كنتم وان كنتم جنوباً ليس واجبا على الايه الفور لان الاغتسال لاجل هي العباده لا اجل عباده لاجل الايه ما هو الا حدث او الجنابه حدث يمنع من شهود بعض العبادات الا بايه با تطهير هذا الحدث نعم ماشي. واجب في اي وقت عام طيب هيجي هنا نفس الكلام ان في ادله تثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الاغتسال وقت الاغلاق موسع هذا القول يقبل هذا القول, يقبل هذا القول. يبقى إذا ما قلنا هناك إذا قمتم إلى الصلاة محدثين هنقول نفس الكلام إذا قمتم إلى الصلاة محدثين باختلاف أو بغض النظر عن نوعية الحدث الحدث أصغر يتوضأ حدث أكبر يغتس يبقى هنا السبب هو الجناب مع إرادة الصلاة ولذلك نقول ان التهارة من الحدث شرط وليس سبب يبقى السبب إيه؟ الحدث والشرط مكمل ليه السبب الشرط مكمل للسبب زي ما بنقول أن بلوغ النصاب هو سبب وجوب الزكاة وحوالان الحل شرط ليه؟ وأن ده المكمل لمعنى الغنى لأنه ممكن انسان يتوفر معه النصاب لمدة شهر ثم ينفقه هل هذا غني؟ ده ممكن ينفق النصاب اللي معاه ويحتاج إلى أموال, أخر... آه... إلى أموال أخرى فيستديه فهنا لكن كون المال يبقى معه حولا كاملا وهو في استغناء كام عنه يبقى هذا دليل على, على الغنى ولذلك يقولهم أن الشرط مكمل للسبب فالسبب هو الجنب آه لكن قرابة الصلاة هو الشرط المكمل للوجود نعم ومن الأدلة على جواز تأخير الغس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما رواه البخاري وبواب له باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد ورواه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وبواب له باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره قال وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ أن بعض هذه الأشياء الناس يرونها إيه؟ ممنوع حال لا الأمر فيها واسع لأنه كما قلنا إن الجنابة سبب للاغتسال لاجل أشياء منها الصلاة ونحوها ثم أورد حديث أنس رضي الله تعالى عنه وبعده حديث الباب وهو حديث أبي هريرة الذي معنا ولكن بلغض آخر مقارب لما هنا وَبَوَّبَ بَعْدَهُ بَابْ تَيْنُونَتْ الْجُنُبِ فِي الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ يعني ايه؟ إن ممكن الجنب يبقى فترة بدون اغتسال إذا توضى يبقى هنا هنقول الجنب أمامه كان حال يفعل ما شاء منها إما إن هو يبادل بالاغتسال فهذا أفضل أو يكتفي بالوضوء أو لا يتوضأ ولا يكتسل هذه أدنى المرض وأورد حديث أبي سلمة سلم قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضأ وعنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله كان يصبح جنوبا من غير حلم ثم يصوم يعني ايه كان يصبح جنوبا ها؟ يعني يأتي عليه الصباح أو يدخل عليه الصباح المقصود بالفجر طبعا وهو على, إيه؟ على جنابة من غير احتلام يعني بسبب اتيان أهله فممكن يكون الاتيان ده فين فأول الله. والغالب ان هيكون بينه وبين اذان الفجر ايه? وقت معير. لكن كان يرجع الاغتسال حتى يصبح او يؤذن له الفجر في اغتسل ويخرج له الصلاة. يبقى اذا مكت فترة على جنابته ولم يبادر الى الغسل ولا لا? هو ده محل الشاهد ان هو مكت فترة. يعني حصل فاصل بين حدوث الجنابة وبين الافتسال وهو ده اللي احنا بنقصده بجواز تأخير الافتسال وعلق الحافظ رحمه الله تعالى على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قبل السابق قائلا قيل اشار المصنف بهذه الترجمة اللي هي ترجمة ايه باب كينونة الجنب في البيت اذا توضأ قبل ان يقتصد قال قيل أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب طبعا لفظة الجنب هنا هي اللي فيها الكلام وإلا حديث الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة تابت في الصححين وغيرهم لكن زيادة ولا جنب هذه زيادة البخاري عليه رحمة الله بتبويبه هذا أشار إليه نعم رواه أبو داود وغيره وفيه نجي الحضرمي ما روى عنه غير ابنه عبد الله فهو مجهول لكن وثقه العجلي وصحح حديثه ابن, ابن حبان والحاكم فيحتمل كما قال الخطاب دعليه ها؟ على فرض ثبوت هذه الزياد فيحتمل كما قال الخطاب أن المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال ويتخذ تركه عادة لا من يؤخره ليفعله يبقى واحد يستهين بالجنابة ولا يلقي لها بالا ويؤخرها حتى بعد ها؟ وجود وجود المقتضي لها لأنه ليس لازم الموجب فقط ممكن يكون إيه؟ المقتضي لها إجاباً أو استحباباً يعني على قول من يقول مثلاً بأن يجوز للمحدث أن يمثل مصحب أو يمكث في المسجد لكن الاتفاق والإجمع منعقد عليه يعني أقل حاجة الاستحباب فهم يعني التعبير بالمقتضي لفعله أولى من الإيه؟ الموجب لفعله لأنه عندنا إجاب وعندنا استحباب فممكن واحد يفعله يغتسل ليفعل مستحبا كقراءة القرآن مثلا عن ظهر قلب أو على القول بعدم نزوم الاغتسال لقراءة القرآن أو المفت في المسجد يبقى يكون إيه؟ استحباب فحنا نقول هنا المقتضي لفعله وجوبا أو استحباب نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ذكر عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله تعالى توضأ واغسل ذكرك ثم نم ماذا المشكلة؟ أبل أو بعد ليه؟ ليه؟ أنت لها الجوة يعني على غير طارق الو ما هذا الوضوء حتى وان نقض بمس الذكر بعد الوضوء فلا يصلي به اذا هي القضيه قضيه ايه طيب ده باعتبار انه قال ايه ده لو قلنا ان الواو تفيد الترتيب لكن الأصل ان الواو تفيد فضنه جدل إنه اتوضأ أم مباشرةً وإيه؟ اتوضأ ثم غسل ذكره ممكن يغسله على إيده خرق ممكن ولا لا؟ ممكن وحتى لو غسلوا بدون خرق إن الوضوء هذا الوضوء لا يصلي به لكن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا لا أرى مطلق الجرافة من واو بتفيد مطلق الجمع فقط لا تفيد الترتيب ثم ياللي تفيد الترتيب فلما قال له توبأ واقسل ليس معناه أنه ايه توبأ الأول ثم اقسل فترك قال الحافظ رحمه الله تعالى وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة زي ما بنقول الصلاة واجب وجوبا موسعا كذلك أيضا الاقتسال من الجنابة واجب وجوب موسعا ويدل على استحبابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رافع وحسنه شريك الألبان عليه رحمة الله أنه صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا قال هذا أزكى وأطيب وأطهر فظاهر أنه بادر بالغسل يغتسل عند هذه وعند هذه فظاهر أنه بادر بالغسل لكن التعليل هنا هذا أزكى وأطيب وأطهر ها؟ يدل, على إيه؟ يدل على الاستحباب لأنه لو كان واجبا ما علله بهذه العلة نعم حالة طب ايه اما انا ملتبا دي ده في السرعة في النطل فقلك لو اني تكيبوا اني تكيبوا قال الحافظ رحمه الله تعالى الاول الشارح هنا قال في الفايدة الرابعة آه تعظيم اهل الفضل والعلم والصلاح ومجالستهم على احسن الهيئات هذا الكلام مأخوذ من يعني سبق الجميع إلى هذا القول ابن دقيق العيد عليه رحمة الله وتبع على ذلك الحافظ ابن حجر وابن الملقن وغيرهم قال حافظ وفي هذا الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات منين هذا الكلام استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة من ايه القضية يعني فد فعل أبو هريرة فعل أبو هريرة حجة النفس السلام تعجب أليس في هذا التعجب ما يدل على إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لفعله؟ لا خلينا في الحديث هذا نتكلم الآن الفائدة من الحديث يعني هي القضية الحافظ عليه رحمة الله أو غيره لما يشرح حديث ويستخرج من هذا الحديث فوائد الأصل ان أنت تقف مع كل فائدة من إيه؟ محل هذه الفائدة من الحديث إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سبحان الله قال بعدها إن المؤمن لا ينجس إذن لم يستنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبي هريرة قوله كرهت أن أجالسك على غير طهارة وإنما استنكر أن يفهم أبو هريرة أن الجنابة تساوي النجاس يبقى هنا قوله سبحان الله دي بعدها ايه إن المؤمن لا ينجس فكيف ظننت يا أبا هريرة أنك نجس لوجود الجنابة ولكن لم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم على قوله تريت أن أجالسك على غيري طهارة فصار هذا الإقرار بمثابة الايه التشريع لاستحباب ما ذكره الايه الحافظ رحمه الله تعالى يبقى هنا هنقول قوله استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة طبعا الأمور المعظمة مقسعة الايه على أيه على مجالسة النبي صلى الله سلم فابو هراير رضى الله عنه لما قال كرهت أن أجالسك على غير في طهارة اقره النبي صلى الله عليه على ايه على ذلك ومجالسة النبي صلى الله عليهratrato من الأمور المعظمة فقص على مجالسة النبي صلى الله عليه ها سائر الأمور المعظمة ليه لأن النبي صلى الله عليه لم ينكر عليه هذا إنما انكر عليه إيه ظلوا ان الجنابة مجاسة بقرمة ايه والان قال ان المؤمن لما قال سبحان الله لو قالت سبحان الله وسكت يبقى ممكن نقول ان التعجب ده من ايه من فعل ابو هريرة كل اللي هي مسألة للانخناس والاغتسال بعد الذهاب ثم الاتيان كل ده نقدر نقول انه سبحان الله او التعجب هنا يشمله لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم حصر تعجبه في قول ان المؤمن لا ينجس علم ان ما قبل ذلك كان ايه كان ايه مشروعا كان مشروعا او مستحبا نعم قال ابن دقيق عليه رحمة الله تعالى قال العلماء يستحب لطالب العلم أن يحسن حاله أو يحسن حاله في حال مجالسة شيخه فيكون متطهرا متنظفا بإزالة الشعر المأمور بإزالته وقص الأذفاء وإزالة الروائح الكريهة وغير ذلك مما في هذا المعنى فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء والحقيقة ده لا يستحب لطالب العلم فقط بل للعالم أيضا فإذا كان طالب العلم يفعل ذلك إجلالا لشيخه فعلى العالم أن يفعل ذلك لعلمه إجلالا ليه؟ أن يفعل ذلك إجلالا لعلمه ولذلك أثر عن عدد كبير جدا من السلف أنهم كانوا لا يحدثون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا على أكمل الأحوال من الطهارة والتنظف والآخره وهذا مشهور عن مالك عليه رحمة الله وغيره نعم قال بعد ذلك خمسة من فوائد الحديث او ما يؤخذ من الحديث مشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة ذهابه من غير علمه وذلك أن الاستئذان من حسن الأدب أنا قلت في التعليق هنا كان الأولى أن يقول او قلت لو قال استحبابه, استحبابه استئذان التابع للمتبوع في الانصراف ليه؟ لأن كلمة المشروعية كلمة فتفاضة واسعة تعني اللي تعني الجواز الاول نبدأ من تحت وحنا طلعين الاباحة ليه الجواز يعني والاستحباب ويه؟ والوجوب طب ايه اللي هنا بالضبط؟ يجب عليهم ليستأذن؟ يستحب له انه يستأذن ولا يجوز له ان يستأذن طبعا يجوز له ده مسألة مش محتاجة ان هي ايه تقرر ان انا حر في تصرفي استأذن او ما استأذنش ده مسألة ايه لكن لما تكون مع صاحب فضل يبقى اكيد الحكم ايه هيختلف اما استحبابا واما وجوبا فهنا نقول ايه استحباب استئذان مش مجرب المشروعية ليه لان من معاني المشروعية الجواس يبقى ما اضفناش حاجة لكن لما اقول استحباب يبقى ده التعبير ايه تعبير اضطر لا ارتقيت الى درجه الوجوب ولا نزلت الى درجه الايه الجواز وهو ده بالفعل اللي نطق به الحافظ ابن حجر وغيره من الذين ذكروا هذه الفائده الحافظ كلام الحافظ ضد النص في الفتح وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع في الانصراف ويعبر بلفظه الايه الاستحباب طيب ألا يقول قائل إن استنكار النبي صلى الله عليه وسلم لصنيع أبي, بك... لصنيع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يدل على تحرين الانصراف بدون استئذان طيب القرآن ما فيوش حاجة تدل على ذلك ها؟ وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا لكن الذي أعلم ولا أعلم خلافا فيه أن جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله عليهم رحمة الله تعالى على استحباب هذا الاستئذان ولم أرى أحدا قال بوجوبه وهنا أيضا قالوا أن داع على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوه نعم يبقى هنا عن عد المشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف إلى استحباب نعم وقال الحفظ أيضا من فوائد الحديث وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله ليه لا أين كنت يا أبو هرير هو تصرف تصرف معين فهمه قاده إلى هذا التصرف لما فهم أنه لا يصلح أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير طهارة انصرف دون أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يعرفش وعمل كده ليه فسأل إيه العمل؟ ما الذي دعاك إلى هذا الفعل قال كذا كذا كذا فتعجب من إيه؟ من فعله بقول لي لأن الطالب في عنق العالم وتوجيه الناس مسؤولية تلزم العالم صحيح قد يجوز للمرء تأخير بعض الآداب لعدم استشعاره المناسبة التي تتفق مع ما يريد أن يبين يعني ممكن واحد مثلا على تقصير معين مقصر في باب معين لو بادرت هذا الشخص بالإنكار عليه أو توجيهه إلى ما هو مطلوب قد يكون عنده ما هو أسوأ مما أراه فأنا محتاج أن أنا أعرف إيه؟ حاله أو أسبر غوره حتى أنظر هل هذه الآفة هي التي تستدعي الإنكار الآن أو التوجيه ولا في غيرها أو اللي هو بيقوله ان يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة الى وقت الحاجة هل ده وقت حاجة ولا لا فهنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم معلم الأم فلا يسوغ له ان ينتظر حتى يسأل ليه ليعلم لا ده ينبغي ان يبادر بالعلم وان لم يسأله كمسئولية العالم او حق الطالب على العالم نعم فضل. ايوه هل هذا الامر من القبح بمكان يستدعي المبادرة الى انكاره والذي انت تتكلم في فضيلة الان نتكلم في استحباد ما بنتكلمش في ارتكاب محرمات او ترك واجبات ترك واجبات لا؟ يعني مثلا ايه انا كنت بتكلم مع ابي حازم عشان ما حدش يقول ان احنا بنسر قول يعني فبقول له ان ليس من السنة تطيع القراءة انك تأتي به جزء من صورة في ركعة وبجزء من صورة او بصورة اخرى فين في ركعة ثانية هذا الكلام ليه انا ممكن اكون سمعته مرة قبل كده لكن ما قلتش وده حصل بالفعل وما قلتش ليه قلت لعل احيانا الانسان بيكون بيقرأ في صورة وينسى آية ووقف وركع لانه ايه اختلطت عليه القراءة او لبست عليه القراءة او نسية آية فمش هينفع بقى يجي في الركعة التانية ويلقبط الدنيا فاقولك ايه خروجا من الموقف فجيب صورة تانية ممكن ولا لا فانا لما اجي اتكلم في اول مرة لا تبقى انتظر هل دي عادة ولا حدث له سببه فالمبادره هنا بالإنكار ممكن ما تبقى تحصل حاصل لان الراجل عارف وممكن يكون عارف ان دي السنه وان ده خلاف السنه ان انا اتي بجزء من سوره وجزء من سوره اخرى وكده طب هل لو تكرر ثاني لا مش كل مره بقى هيبقى نسي ومش نسي يبقى هنا ايه ياتي التنبيه ايه اللي هي فقه الدعوه او فقه التوجيه يعني هذا ما اقصده نعم يعني السنه ان نقرا بالسوره هذه او ياتي بسورتين كاملتين او ياتي بسوره كامله في الركعه الاولى وياتي بسوره بعدها يكملها لكن اقتطاف اجزاء من سوره وصوره ليس من السنه نعم مش معهود يعني ابو حازم يقول طب قراءه اخر يعني جزء الجزء الاخير من الصوره ثم الاتيان بالصوره التي بعدها مثلا ما ايضا مش معهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقال ابن دقيق العيد عليه رحمة الله فيه أن للعالمني إذا رأى من تابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأل عنه وقال له صوابه وبين له حكمه الأول ممكن يسأله ليه وده أولى في الحقيقة ويعني أدعى للقبول يا فلان أنت بتعمل كذا ليه هل عندك سنة مثلا في هذا الباب او عندك دليل على ما تفعل كذا أقول لك لا والله انا مثلا رأيت فلان يفعل كذا او قرأتها في كتاب كذا بطبيعة الحال هيقول لك ايه الوضع الطبيعي يقول لك هو فيها حاجة هل انا على مخالفة لا سيما اذا كان ايه حريصا على معرفة الصواة يعني انا اسبوع الماضي رايت احد اخواني الى جواري بيكرر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر بصوت مرتفع فسألته هل التثليث وارد ام غير وارد? المهم انا سألته هذا السؤال. التثليث وارد ولا غير وارد? يعني لازم ان انا اقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر هل العدد هنا? وارد? فقرأتها في ورقة اختار الشيخ مجبي حفظه الله ومرجع. قلت لأ العدد غير وارد في اي رواية? لان حديث ابن عباس كنا نعرف بالتكبير. ما قالش لكبر مرة ولا اتنين ولا عشرة. فكونك انت وغيرك يعني انا سمحتها من اكثر من واحد لكن يعني سألت من اظنه يعني اعلاهم مستوى علمية. هل ما سألت العدد ورده? فقال له انا قرأتها في كذا. بتقول له لأ العدد غير مقيد. قلت مرة اتنين تلاتة خير وبركة. لكن تحددها كل مرة تلاتة بتلاتة لا كده خرجنا. طبعا اكيد يعني نعم بس هي اظنها فعلا كانت مكتوبة اه الله اكبر ثلاثا يعني في الاذكار اللي يرفع بها صوته الله اكبر ثلاثا. فالاخ جزال خير قال اقرأتها في كذا كذا كذا. يبقى السؤال في حد ذاته بيعمل ايه? بينبث. فهنا النفس السلم اين كنت يا ابا هريرة? كان ممكن يقول له ايه? ما هذا الذي فعلته? فردتني وذهبت دون ان تستأذنني. يعني انكر على طول لا بلاش الانكار. ماهد للا ايه? للتوجيه بلاش إنكار أنه لأمه للتوجيه نعم وقال أيضا فيه أيضا جواز التعجب بسبحان الله وأن ذلك لا يعد سوء أدب مع التنزيه وكأن في المعنى تذكير لمن تعجب من فعله المخالف بالرجوع إلى الله تعالى وتنزيهه بمعنى أن الإنسان ممكن يقطع وممكن يفعل خلاف الصواب وممكن لكن الله عز وجل ينزه عن كل هذا لما قال سبحان الله يعني الذي يستحق التنزيه الكامل مين الله عز وجل أبو هريرة كان ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا تصرف هذا تصرف ليه لأنه إنساء يصيب ويقطع يعلم ويجهد اما الله عز وجل فهو منزح عن كل نقص سبحانه وبحمده وبواب ابن حبان عليه رحمة الله لهذا الحديث بابه الرد وعلى فكرة جماعة يعني من المسائل المهمة جدا في معرفة فقه الأحاديث النظر في تبويب العلماء ممكن تجد تفاوت يعني تجد تفاوتا عظيما بين تبويب إمام وإمام آخر وكأن ده بيستعمل الحديث في باب والتاني بيستعمله في باب ما له علاقة بالباب التاني بالمرة فمعرفة أو الوقوف على تبويب العلماء للأحاديث من أفضل ما يستفيد طالب العلم هنا ابن حبان بواب للأحاديث بإيه بابه الرد على من زعم أن الجنوب إذا وقعت في البئر فنوى لاغتسال أن ماء البئر ينجس أو ينجس أحنا بكلمة نلوتي في إيه في إيه إن المؤمن نفسه لا ينجس لا دعونا ألها المسألة تانية خالص اللي هي مسألة طهرت الماء لا ممكن لا ترد على ذهن واحد لان احنا بنتكلم فين في جسم او جسد المؤمن ايه اللي جابها للميه لان بعض الناس يقولون ان الجنب اذا غمس يده مثلا في الماء او اغتسل في الماء وهو جنب ان الماء يصبح ايه ويتعللون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب ليه هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اشار من بعيد او قريب الى ان الاغتسال الجنوب في الماء الدائم ينجسه المسألة ملااش اي علاقة بالنجاسة وعدم النجاسة وبعضهم قالك لا فارق بين الماء القليل والماء الكثير ودخلنا في متاهات تتعلق بمسألة المياه فهنا ابن حبان علي رحمة الله رد عليه باب الحديث اللي ما قلناه جسد المؤمن طيب اذا كان جسد المؤمن طاهر والتقى بمية طاهرة يبقى طاهر غائد طاهر هاي ايه؟ هاي سوى خلاص ايه العبرة بيه ان احنا نقول اذا اقتسل الجنوب في الماء وهو طاهر يبقى الماء ينجس اذا كان هو كله على بعضه كده ايه طاهر هينجس الماء ازاي واللي وضع فيه طاهر او اللي سقط فيه طاهر نعم واستدل به البخاري عليه رحمة الله على طهارة عرق الجنوب لان بدنه لا ينجس بالجناب فكذلك ما تحلب منه العرق ده طلع من اين من ما سم فاذا كان الجلد والجسد لا ينجس يبقى اللي يطلع من الجلد ايه لا ينجس كذلك نعم واستدل به ايضا على جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل ان يغتسل يعمل اللي هو عايز يعمله اللي هو الاثر اللي نقل عن عطاء يحتجم الجنب ويقلم اظفاره ويحلق ويحلق رأسه وان لم يتوضأ يجوز كل حاجة ايه على القول بايه ايه من ذلك بس بس كده بس مصحف بس طب هات الحاجه المجمع عليها الاول الصدق اه لا نفس انت كل حاجه الا بس المصحف كل حاجه منها الصدق ومنها الطواف ومنها ومنها ومنها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خلاص هذا نهي لكن عله النهي ايه هل في في الحديث علة النهل لا تقتسل في, في الماء الدائم بس وطبع العلماء ذكروا إيه قالوا إن الاغتسال جنوب مع جنوب مع جنوب وهكذا في الماء الدائم ممكن يكون ذريعة إلى إيه يعني ده على قول من يقول بإن المني أو بعضهم يعني يقول ان إنسان في حالة إتيان أهله يصيبه شيء من المذي, المذي المرأة يعني ونحو ذلك فممكن هذا القليل اللي قد يعلق ببدنه مع قليل واحد تاني مع قليل واحد تاني اللي تكون ذريعة إليه تنجيسه والبعد قال العلة أنه هو ماء دائم العلة أنه هو إيه ماء دائم فممكن ينقل عدوى ونحو ذلك المهم ليس عندنا في الحديث ان اللي يقتسل في الماء الدائم أو أن الناهية عن الاغتسال في الماء الدائم لعلة تنجيس الماء العلة غير منصوصة عليه يبقى النهي هنا للتعبد لا تغتسل في الماء الدائم بس ليه ليست عندنا علة منصوصة عليه وطالما نحن اختلفنا في علة النه يبقى الأصل أننا نا... لا نعلق عليها ايه؟ حكما يبقى النهي هنا النص هو المعتبر وليس السبب في النه هذا على قول جمهور أهل العلم خلافا لابن حزم عليها رحمة الله من الذي يقول إذا اكتسل في الماء الدائم هو جنب لا يطفر أبدا طب يعمل إيه؟ قال يحركه